فَلَمَّا سَمِعْت بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَآ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا when we saw him, we opened his eyes, and we مَا هَذَا eyes, and said to God, and we said to God, what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 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني اعصر خمرا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 مَا تَعْبُدُونَ من دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات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 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع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 قل لحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ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 اللهم إنا نسألك أن تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر الكريم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعادك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك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 وشفاء لنا من كل دا وشفاء لنا من كل دا وراحة لنا من كل هم وبركة لنا في كل حياتنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اجعله حجة لنا يوم تقام الحجج بين يديك واجعله شفيعا لنا يوم نطلب الشفاعة بين يديك برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا مسحورا إلا فككت عنه سحرة ولا مسحورا الا فككت عنه سحره ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ولدا الا اصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة نسألك بكرمك وجودك وإحسانك يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا جواد يا كريم يا, يا, كريم يا قوي يا عزيز يا سميع يا بصير نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت كتبه اجبت فيا الله يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إن لم تكن قد أكرمتنا فيما مضى من الليالي بالعتق من النيران فلا تحرمنا هذه الليلة يا منان لا تحرمنا هذه الليلة يا رحمن أعتق رقابنا أعتق رقابنا أعتق رقابنا, رقابنا ولقاب آبائنا وأمهاتنا و المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تغفر لامواتنا واموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ونبيك بالرساله وماتوا على ذلك وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم اللهم اجعل قبورهم في رياض الجنان وأبعدنا وإياهم عن حفر النيران اللهم انا نسألك أن تحسن ختامنا من هذه الدنيا بخل اللهم أحسن ختامنا من هذه الدنيا بخير وإذا أردت قبض أرواحنا فاجعلها على طاعة يا رب العالمين وأنت راض عنا يا رب العالمين برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين